بسم الله الرحمن الرحيم وان النازعات غرقا والماشطات نشطا والسابحات سبحا فالذابطات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة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 يَوْمَ تذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَ تنتهي المأوى عن الساعة ايان مرساها في من انت من ذكرها الى ربك منتهى انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو